سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما زلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرت لمن يخشى تزيلا من خلق الأرض والسماوات العليا الرحمن على العرش السوا له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 مع كيده ثم أتا قال له لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكوا بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمره بينهم وأسر النجوى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 فلا يخاف ظلمه ولا هدم وكذلك زلناه قرآنا عربيا وصرفنا وصرفنا في همين الوعد لعلهم يتقون لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله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 قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك, فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا